Thank mm -hmm. you. يزن والحديد ولا الشظن ملي ومرس تو راعياما هذه الشتار صلح الكرش في الردو ولا تعداوق حد You <laughs> write والسعدات من زر الكعبة شريج النذام على الازن ضيف ظهر من تحزم وخيتي جمل برنش ظهر من زرع ذام وإلا نمس في الفلاح يرز <تصفيق> عليهم Azt